السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة السلام على رسول الله على آله وصحبه من ولا همّا بعد معشر الأحبة لوني درس يتيسا كتاب إيشي النصيحة الولدية كتاب أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى بعد يكو إليزيه وتتواره وكوشه ومهيمه وكو بينما صحابه وتكي وجملة نكو تكوزا ما صحابه نكو إيقا ما صحابه نكو أفواتا ما صحابه رضوان الله تعالى عليهم ساسا <تصفيق> ز النجين نفووت أوفوة ت بعد مصحاب لظ الله تعا عليهم أو ثم تفيل التبيين ومن بعدهم من العائمة وَع لما ررحمهم الله والتعظيم لهم والاقداء بههم والأخذ بهديهم والاختفاء لآثارهم والتحفظ لأقوالهم واعتقاد إصابتهم أولا بيها أبو الوليد أولا بيها بعد يما صحابه ثم ثم حروف العطف لكن إنه فيديش إن الترتيب كوانزاو تنقليزي مصحابا رضوان الله تعالى عليه باادا امتومي صلى الله عليه وسلم اكوا تاجا مصحابا كيش اسمى باادا مصحابا التابعين التابعين لو نفوزي ومصحابا صحابي تلسي مجانا كتك تعريف في ابن حجر رحمه الله تعالى لكل من لقي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على إيمان هو عند الصحابي قال علي الله عليه وسلم اك مؤمنينا اكفى في إيمانياتي التابعي يقول انه بيقام بحق صلى الله عليه وسلم لكنه لقي الصحابي املكتانا صحابي Hata kama ni katika wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na bima jaoe na mataa ala ni و زما هذه 2 او 3 انه يجي بعده هكذا بعد التابعين اتباع التابعين لوالهم وكمه ومسومه كوانا فمزي و الصحابه يعني ومسومه كتابعين طيب هو هنا مصحابه لكن وميونانه على اللي واللي هو هنا طيب تم صلى الله عليه وسلم كما خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم راوي وحديثة أسامة لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة أسامة وتبورة أبتون عليه الصلاة والسلام وتبورة نوالي نبجوش نومي مكوني قرني قرني أنقومي قرني ست من صغيرك سمان مياة كمية موجة إني أقد كأقوال لكني سي قولي ننقوه qarni niwatu waliishi kwenye zama moja ikifika wakati hakuna mtu kwenye mgongo wa ardhi aliwahi kumkuta mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yukarim mtume sallallahu alayhi wasallam watabi'a tabi'in wala hawakumona mtume sallallahu alayhi wasallam Karni ya tabi ini meisha. Hivo hivo inavufuatia Sema bora ni hili karni yangu Ni wale lomona mtu miote Hili ndio karni bora Kisha inavufuata Kisha inavufuata Unipokezi ya sema, Sikumbuki vizuri Alitaja baada karni yake Karni mbili Au karni tatu Almuhim hini ni hajithi ya kuonesha Utukufu wa hizi Zama, zamanzo Na hivi nivu ilivu كلما قرب الزمان من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا الزمان افضل كلي كله بعدي طيب نكuja fajiti konyi ili kuonesha kuwa kila zaman zikienda ile iliyotangulia ni هذا من حيث العموم اذا تفكرنا Minjajtuli afrod, bakawan gini, ki je bada, ni bora, kuliko tangulja, lakini kwenye karne si ukuagani, da je zapatkan. Lakini, minjajtuli, umu, ki je bada, ki je bada, ki je bada, ki je bada, ki je bada, ki je bada, ki je bada, ki je bada, ki حق وتبقيه كيتو كني مغونوا ديني مغونوا ارضي كذلك الله سبحانه وتعالى طيب كو هو قرن التابعين في كتابه قرن بروز اللي اوهوا تزكيه صلى الله عليه وسلم اللي وصفيه ان صلى الله عليه وسلم امبيا ابو الوليد امبيا وتتواهك ثم تفضيل التابعين كيشا مو فضلي نموا وكuze nani wale wanafunzi wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wa min ba'dihim min al-a'immah wal ulama rahimahumullah ndio waliokuja baada yao viongozi ومن جاء بعدهم ممن نهج نهجهم كعظميش علماء م ngonي ومصاحبه رسول الله وليوcoج بعداءهم التابعين وليوcoج بعداءهم كاطه ائمه وويسلام وليفواتا نياو ذوالي وليوتغوليا فين جاء مهم لماذا يعظمون تعظيما للعلم الذي يحملونها وسببه هو اعظمشا الى أمر امر قومي وميببا هذا أمر من الاهميه بمكان بجانب مهم جدا لماذا عليه الصلاه والسلام اسما العلماء ورثه الانبياء من ورث و난 ومن هذا إذا كان عالما بحق وكان عالماً وعاملاً بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرط أبنى معالم منيقفانيانا قفواتا كما لو كنتم صلى الله عليه وسلم هذه شرطة ملتجه أبو الفداء ابن كثير الشافعي رحمه الله قلت تفسير ياكل أقول يكوني آية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Dile Upsa, a š reckžana je vratkem na zatumi pravuливоess. A so vratem je to usteha, kjer je karst ali preteidal. na Alafu uje baada yake ikubeiniiki kwa mtumi sallama kwenye masa alaini ameema kadha. Kinyume nalivofnya vile halimna mtoza. ikawa wewe kufuata hali mpapo lina uzito kuliko kufuata mtumumi salallahu. Na pengine otole hiyo hoja lakini nsisi madhab yetu na imamuweto asema hivi ya. هذا العالم يعظم لأنه معظما لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وسباب يكم معظم يشوي عالم منين يمتومي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من العلم والهدى لو إولي يفكي يكم برموشا يمتومي عليه الصلاة والسلام كون يشوي وتعظيم كلك ويعالم هذا ليس هذا ليس بصوابه ili jambo lolopamba ni makosa na wengi wameingia hapa sababu gani? Sababu hadha la hub haikujengewa juu ya misingi ya kisharia. Ni hub yake asabiyya. Ni hub yake bikundi. Ah sisi ni shafiaa, sisi ni maliki, sisi ni hanbali, sisi ni hanbali. La, kulluna muslimin. Naam, ويوت اسومى فقه على مذهب معين نعم بل هذا مضروب ما هي الطريقه يا ابو صومه فقه على مذهب معين في شؤون الفقه ككنجوك وكبانو ilmu انذا كسومى يقدره سنتي على كل كيلا اوكيندا او كسومى لكن حقونا انتي وكمه الله سبحانه وتعالى امن تفرد فواتا ناكو إنك نومي ناديوك جنايل ونمعصية اسفقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سواجب كنفوة أبو حنيفة ولا مالك ولا شافع ولا أحمد ولا غيرهم من الأئمة وهم كثر سواجب لكن يجب كنفوة موجة كواغي نبو بينيك هو يين ومسيب حق نبو بينيك هو يين ومسيب حق نبو بينيك نعم لأن أبو جلال صلى الله عليه وسلم يجب كنفواته هنا يباني كنفواته نعظمهم جميعا وتكون زوجة هؤلاء علماء كما نمتلك هؤلاء علماء أجلا ومكودنا تبين نمنقان الوقوف كي عظميشة سنة وكي عظميشة حق ويقوى عظميشة وعظميشة واتحة لكن كفواتا تفواتا ياللي يقولوا اني سيبو حق في المساله في المساله امسيبو حق يعني لكن مساله هني كبينيك ان الحق مع ابو حنيفه رحمه الله حنيفة. فكلهم علماؤنا كلهم علماؤنا طيب تعظيمهم سواء عندنا نعظمي سواء سواء ووت بل هذي اللي مو علماء Hakuna mmoja ka kao hao a immma legu poku o tapata poke marino yake hoesha ku. En dapo man no yangu a htha yangu ite da kijume na ali okujaam tu salam pe ge kuha. wa kujena naani tumi salallah. Pepokkeo kodi mahab Rafik Allah aala seema la je li إذا تبينت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد سيحلال ويأتي بقبائتا بينكي سنة رسول الله أيواتي وسبب قفواتي خوله مجرية يأتي طيب كان قليا الإمام أحمد لا تأخذوا لا تقلدوني ولا تقلدوا أبا, أبا حنيفة ومالك ولا سبيان ولا ولا كتب امام مستفوت thesis ولا كن خذوا من اين اخذنا قال تدبشوا الدنيا مشكوره بسبب متى عليه الصلاه والسلام دوقفalium nakufuatwa wa kila jam' na hawa ni ni mfano ulema ni mfano wa nini mfano wa nyota yule nesafiri, musafiri ali oku kuni bara au bahari ali utumia nyota, kujuanjia ni mfano wa nyota sisi tuko safari tutefuta katika safari yetu hini, kila ali okuja na lumtumi sallallahu ala sallam hizi nyota ndizani kutuongoza kufike unapodifikia lembu kayuwa hili ndo ali na lumtumi sasa ili nyota wakhalas ishaisha kazi yake gazilu bakia ngufuata ile apo lomba lomba uko kifanya nini ukieletea muda tayibipo hapa asemta'adhimu hawa ulama wote madamu ni ulama mbinika wao wako juu na hak au muhabbin lilhaq au mu'adhimin lilhaq tayib nu'adhimhum wa ukiangalia kwenye masala ya dini pamoja na kukhalifiana kwenye masala ya fiqh masala ya fikhi pamoja na kukhalifiana kwenye masail lakini utawapata tawajju yao ilikuwa ni moja tawajju yao ilikuwa ni nini ni moja soma vitabu vya fikhi za vile utaja aqwal na khilafat za ulama kwenye masail unapata Vaič mih b thani in vsi, jer je to nekoliš avdga bo vsi jestihopini, ko bad kot je to nekolišččita v ber, tako scebo bo vse tudi put itu? No. Pred moram bo vsi dorovniутств, proč vedno in vsi je im Switzerlandu. Hol andes bila je non salaries. In začcem. Barbara nikutaka kumwelekeza kwa atana ileokuja nayo nani mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hizi leo kinyume sababu haiwezi kukhalifiana ni kuepuka ileokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam hilo ndio عقيده يا احمد عقيده يا سفيانين عقيده يا حمادين عقيده يا ووتوالو كان قال ائمه اهل السنه والجماعه عقيده يا ال1 يعني عقيده يا وبيجنجوا جو يعني يا كتاب لكن انغلوا وليكوجه بعدا تفاوت ومفوتات في المذاهب مثلاً المفوات الشافع مذهب الفقه طيب كونيني عقيدة المفوات الشافع هل هي السؤالي تعتني ليسا السؤالي بسيط وصانعي تعتني ليسا وتفعت شافعية وينجي كتك عقيدة لما ما تريدية نأشاعره أشعريه أبو الحسن الأشعري هم يكون لبعادة إمام الشافع هم ياكا زايد يا موديا إمام الشافع هم ابو الحسن الاشاعري وما كم يتالف 60 تقريبا 60 فوقوا كده عقيدة طيب السؤال الامام الشافعي هل كان ضاللا في العقيده هل هو بده يكون عقيده ليه تركت عقيدته قال انه من ميعه عقيدتي انجليه و... وقوا utapata kunyake aqida zao kuna aqida kwa hali wengi si wote alhamdulillah laza al-ranatu ala aqidat al-a'imma fa wengine na kula khalifana kwa masahi ni kifik lakini ahu shika msingi walioshika nani al-ulama tawafata hawa wote si kujaza na aina ya kinyume na aqiida waliokuwa na zuwadi كلهم على قول رجل واحد امك امام ابو عثمان الصابوني رحمه الله كنيته جاءت عقيده السلف وأصحاب الحديث زين كتابه ائلزاء عقيده العلماء سبحان الله حتى منظى امك مشو قالوا اسمع هي دي عقيده العلماء ketika miji yote hijazan wa كلهم ولكون عقيدة موجة ما اختلفوا في شيء أسألنا هنا الدليل كونيشا أن عقيدته من عقيدة حق حوالك اختلفين بموجة نتفوتينين يسهم وزقوا نزاما بل كنا بقبها وفوتانا كبسا لكن عقيدة يعني موجة. وهذا من رحمة الله هذا من رحمة الله كوني عقيدة هميف ووازق كلا نجيا kadi katapata Qur'ani mwanzo mpaka mwisho hakuna swali limeelezewa kiukunjufu na kiuchambuzi na kwa kina zaidi swali la akida kwa nini kwa sababu huu ndio msingi wa dini al-imani dio asili ya dini Allah hayafungua na tapata ulama wa mbalifala bali masaili ya fukhi na masaili kila leo yachonguka kulingana na hali za maisha nyakati kile leo ya jambo pa pale nyuma utapata lakini msingi uko principle au kwamba wanategemea kwa toa ahkam za al-Malikino ile ile tokenizea katika mambo yake limwengo mapya kwa wanategemea msingi ni Qur'an na Sunna lakini utafataakuwa kuna mambo yatajitaj yani kwenye baadhi ya mambo kwenye biashara kwenye matibabu kwenye kada kwenye mambo mapya mapya akida hakuna mchele ile wa mahaya هذا utapata kuna tofauti haya kwa sababu kuna mambo ya kuchibuka kuna tofauti kulingana na ufahamu walikuwa kwa ufahamu ala kulli hal kitu kikubwa kulikuwa hawa wote ni wadamaa wa muslimin waunzimisha wala taasibu isichukue watu kwa kwa yeye ni syafiia Al imam ahmad ni munafuzi wa al imam Na al imam imam Al imam wa malik ma ku alimamu malik itabucha al-muappa kama Na, hi, mas, min la minna, ona, hapti nihivi, pa seba, ukada, ukada, ukada. Uja, seba, minna, ona, nihivi, pa seba, ukada, ukada, ukada. za, wala, ma dahi. La kini wala, funzi wala, ujja, ujja, ujja, ujja, ujja, ujja, ujja, ujja, ujja, ujja, ujja, ujja, السابقين ولولو تقوليها سيكون قوضي عقيدة زيبوزوش وما دائنكوزي قوات لا ولي ولريث عقيدة إلي كتوك تابعين تابعين ولريث كتوك وما لما صحابة ولريث كتوك ونان قمتوني صلى الله عليه وسلم تقولي السؤال إلى الله سمعجي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهددوا وان لوجه بعده مع الصحابه وكامني كما بل يوamini نيي مساحابه بس اتakuwa يفعلين هapo و ميونغوكا وكاenda kinyume na hayo kafuata iman aqaa ziliokuja baada yake asemaje Allah subhanahu wa ta'ala fa in طيب على كل حال اسما والاقتداء بهم نكويجا ووت علماء كذلك اخلاق زاو في تعظيمهم للسنه في عقائدهم ها كويجا واو وليوتاغوليا والاخذ بهديهم نكشكو وونغوف وا والاقتفاء لاثارهم وفات اثر زاو والتحفظ لاقوالهم نكوفان ذي القول زاو طيب واعتقاد في اصابتهم لاويتكيد كوا والذيبو كاتك هيا مسائل اما والذيبو ماويلي او والذيبو 1 ا حقي والذيبو ماويلي الوجه الثاني اجتهاد لاجره اصابه او اكيوا انكسيا حق لكن تويتكيد كوا انهم كانوا مريدين للحق والكوا يتك فهو سيالك وباليدام وموتك زيال ذلك فهو سلاوة لكواني مغفور وهم أجورين أجري يعني يا اجتهاد ما عشر الأحبة كون يهيل السؤال هذا كان قليا الوليد الباجي رحمه الله أم ينزق إلي زياء وتتواكي كتوكنا موانسو كوى شكمانين ندينك ويجملة إيمانيات وشعيات مسائل كي إيمان مسائل كي عبادنا أعمال كي شاء قوة لي مسين يكوشكمانان أهيله قرآن يكوه زنايو أكفواتيش سنة كي شاء كفواتيش شا يكوشكمانانا وليوكوجانا وصحابة رضوان الله تعالى عليهم كي شاء كفواتيش شا وليوكوجا بعد صحابة من التابعين والأفوات التابعين كم أم وكيو ومفوات سنبه من المرد وناني وما صحابة هذا هو منهج السلب الصالح منهج النجيه يا وئما وليتغوليا وئما سبيل المؤمنين الاول نجية واللي واو كان اول مؤمن والتمسك بهذا هدا مش كمان دي هوงفو معاشر المحبه بحكم الله ايه حكم الله سبحانه وتعالى في قرانه وفي كتابه القران مش كمان انا wale دي هوงفو بشهاده العلماء او قبل ذلك بشهاده الرسول الله كشikamana na wale utangulia kwa masaili ya dini dioongofu bishahadati alulama yote haya tayataja kiufupia angalia Allah subhanahu wa ta'ala atuambia nini kwenye Qur'an kuhusiana hiki atwaambia allah subhanahu wa ta'ala asema wa man ya'sil laha wa rasulih wa yatadda hududahu yudkhilhunaha atakeku muasi allah na mtumi wake na kikiuka mipaka ya allah yudkhilhunaha kwa nini sababu أكياتا جيا يا الله سبحانه وتعالى كمطيع الله نمتميوك نعم فلو قطيع قرآننا سنة كمطيع الله لكطيع كتاب جاك كمطيع الله سلام لكطيع سنة ياك أتاكيك وعاصي هايا يدخله نارا الله تمترابي متوني خالدا فيها وله عذاب مهيم أتاكواني وكيش مليل يهوكو أتاكوان عذاب يكطيزها طيب يكم ذليليشا Al-kutaja Allah Subhanahu wa ta'ala hii ya Qur'an na Sunnah kufata. Al-kutaja na nji ya waumini waliotangulia masahaba sahaba na waliokuja baada yao wakati walikuwa wafata nji yao. Sababu kwenye Qur'an wanapotajwa waumini bila shaka waumini wa, wa kwanza nani. Masahaba, an, wa obi, wa na sahaba na waonde wana hadhi kubwa kwenye dalili zile kuliko wale kuli kuja baada yao kwa sababu waliokuja baada yao imani yao ikienda sambamba ya masahaba ndio Kwa hivyo masahaba, leo nini ndio mizani Kama ni uruži kuniha, ni, ni uchaja sebe, ni Fa in amanu Bi mitli Ma amantum bihi, fakad ihtadau Kato kumia, leo kuja baada Ya masahaba, huo ni mungofu, ni mungokewa Edapo imani yao Italingana na imani ya nani Ya masahaba Kwa ima masahaba mizan, upimua, imani ya masahaba, leo mizani Kupimwa, imani zaka kuja baada Ya jezi, kusara, amati, bawo hitajwa mukminin kwenye Qur'ani kwanza na wengine ni masahaba wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala zima. Na kwenye hili kuhalifu njia hao waumini waliotangulia Allah Subhanahu wa Ta'ala amiwahidimoto wenye kuhalifu njia yao kama aliwahidimoto wenye yini kumuas antumun salim kunisunnaati alafasemaje wamanyushaqi birrasul bil ba'dima tabayyana ya wale mu'mini yake nini nwali hima tawalla so mwelekeza kule kuelekeza si amia cha njia wale mu'mini zake au zilizozushwa baada ya نوليه ما تولم تملكه ذا كله كله له جهنم لتمو انغذا موته جهنم موت طيب هاني لوجهه في القران اما في السنه صلى الله عليه وسلم اسما لا تزال طائفة من منهمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم Man khalafa Wala man khalafa Hatta ta kuma ssa Hakiatu kipote katika umma wangu Kubakia juu ya haki Wakiwa umidhihiri kwenye ili haki Hawa Wala hawatiwi bibaya Wala kutetemeswa Na waliwa wakalifu Kuomiwa wakalifu ni wengi Ono vita awula wa ata ku nusuru mpaka kiyauma kisimam. Hapa umetaja ki umuma tu. Na kipote kitabaki ku kuwa kwenye haki. Kwa njia hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam atubainishia ni kina nani watakubakiya ku kwenye haki. Alipotaja ni hadith mutawatir au hadith mustaqil ina hujulikana kama hadithul iftira. اختلفت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ما يهود من تفوتيانا ببوتسة بالنموجة واختلفت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة ونصارى مختلفين كتك فيبوتسة بالنبيب في الثابت وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة لأم وانه أم واك هافها تاجي أم من يقني أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإذا تفوتها على ثلاث وسبعين فرقة تكفي قوة سابنتا ثم لا ما جميل كلها في النار ستكون ستكون قيامتون لا يزن كفي أحاديث الوعيد أحاديث الوعيد آه. ني كوى ولي وليفاني يالي وليفاني ولا استهيك كوين قيامتون طيب لكن إذا بكي حكم يوميش يناني Ya Allah Akitaka kuwasamehe, atawasamehe Ata wengiza pepone vila kuwa adhibu Akitaka kuwa adhibu, atawa adhibu Mshu vaki atawengiza Ikiwa imani yao, iku Haiku wingia al shirkiyati Hizni zaiku ahadithu Matala, kuna maa ansi, kadha mboka Masi kufru, tu miami sema mtu waki afanya wapi, motoni Hadusemi kila leifanya asili lile, biwe ni mtu motoni La, tamambio mifanya jambo Lepo kuingiza wapi Motoni, ihithar tenbe bali maasi ya yote makubwa madogo yampeleka mtu wapi wapi hakuna maasi atakayomgeza mtu pembeni ama hakuna maasi ukifanya tabainia yani na hizi njia nyingine zoti, akasema kullu hafi nar wa wahida isipokuwa njia moja al-booliza ni gani mtume sallama na sahaba manhum ya rasul allah ni gani أما بألذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه ولم يقوم بتشكمان الساوى الساوى في الدنياو نعالي اليوم ونعميمي لنما صحاب زهر طيب ويقول إنشك وفوات والمصحابة كذلك أفهم قرآني لسنة لجابه مهيم السانة لجابه مهيم السانة لذلك ابن كثير كذلك مقدم يأتي التفسير aielezea namna hutaratibu wa kuchukua katika kufahamu Qur'an Anasema Qur'ani katika maratibi ya juu kabisa ya kufahamu ni unapokuja aya ikaifasiri aya Hiyo ni marataba ya kwanza Marataba ya pili Anasema inapokuja sunna ikaifasiri aya Hiyo ni marataba ya pili Marataba tatu Anasema kutangaliwa kwenye masahaba na tafsiri kuusin aya yudiwa ya tatu na ufuta ina ufahamu kadhimisho yanne ndakuja kwa ukuja baada yao wakati tabii kundu taratibu kwa hivyo kuifahamu Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia wala kwa kuamba wameridhiwa na Allah wamepewa tazkia ili ni jambo muhimu sana kwa dini na ukikoa sa kuni kuwatahido utaingia kwenye yale aliyotaje Mtume Allah Subhanahu wa ta'ala wa yitabi'a ghayra sabili al-mu'minin nuwalli ima tawalla wa nusli jihanam bidhalika abul walid al-baji awasiya watoto wake na hivi awasiya wote ni ukuja kwenye Qur'ani na Sunna na ni ukuja katika kupokewa kwa hususera za masahaba walikuwa wakifanyia vipi kazi aya ya Qur'ani wala Sunna na hicho kipimo muhimu sana Asema, tabi wala tabdii wa wote ni wala msizushe fakad kufitu mushatoshereza nyenye dini mume mtoshereza kwa dini mkufuata usikuje mtu kuleta yake taib na hii ni mizani kubwa sana maisha ya هو مثلا أنتو أنيذة اليهود يكوني آية قرآني إن ما هو له يزوشه لما يزكع نزليه بل الله سبحانه, سبحانه تعالى توانبيه أقول قرآني والذي أنزل الكتاب منه آيات ومحكمات قلنا أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم حقا أنهم حلوا شاهدنا فتاكا لقلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه من مال Ne Koran ofuata katika porani, lakini ono upotemu koje mojo za vipi mt za te tole a Hor'ani boja, ki jumi vile aya ina pottaka aka i potosha maksuijo yake. Vile vile sunna, mto za tegemea sunna ka i potosha maksdio yake, lakini miane kwamba kuutaambua ni potofu kwenye ufhammo ini aya a in sunna tutamuuliza. je ndivo alivoitendeya kazi mtume wa sallam ono pahamwako ono dai na ndipo walipotendeya kazi masahaba wanavodai wewe tay nibidi swali azito muhimu sana akitoa aya aya yasema kadha wa kadha nitufanye hivi tay walilifanya hivi hao masahaba mtume alifanya hivi ha hakufanya hakufahamu ni aya ile teremsho wala masahaba hawakuifahamu hivi ulivofahamu wewe sisi sota kufahamu wale si ufahamu wapo kwa ni lolote lolote na wajotote je walifahamu vipi wale je wali michukulia vipi wali tendia kazi vipi manake mtu utaja maajabu katika istidlalat za ayati wallahi maajabu makubwa sana mtu utaja aya alafu akaja katawa au yahidi aya zungumzia hili jambo lake jambo lake hili halina msingi kwa sababu Hali kupo kjevo, kupo zama zantumju, hola ma sahabu, hola bada, ki hola tafi. Hali kujevo, ki mizu kam janga. Għalak fukam bija, da je diakini aja, bije puran. je li puran, je ma kuji imam, umma illa bima اولها هونو أمة محمد هاوتسليحي ولا كتنجهيا بيقول اللي اوجه بعدي امه امشوا زمانا ذا مشوا ولا كتنجهي اصبقى ياليالي يلو الجيل الأول جيل يا مصاحبه كيشا مشو فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا Jambo halikuwa wakati wa masahaba ni nini? Yaani wakati huo walikupatikana jambo hili, leo hii tulitulia na Qur'ani kwa kila limo bila. Lakini yake. نجام مهم سانا أنجلية تتملزينا قولة لإمام أحمد رحيم الله تعالى طيب أسيما أصول السنة عندنا ويكتب شاكي أصول السنة للإمام أحمد رحيم الله أبقى بمتاجع عقائد أهل السنة والجماعة منيك أسيما أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله sallallahu alayhi wa sallam wal-iqtida'u bihim wa tarku al-bida' kun dio msingi wa dini na waliokuwa nayo nani masahaba na kuwa wao kwenye hii dini na kuacha yaliyozuka baada baada ya kundio msingi wa dini yetu kitaka salama dini yako hapo kwa nini kwa sababu masahaba Allah shawari Na yani walioyafanya Allah amridhiye matendo yao. Radi Allahu anhum wa radu anhum. Hak radi Allahu alimu'miniin yubay'unaka tahta ash-shajara. Ah? Paka katika masahaba baadhi wengine zimeshuka ayat kwa basharia janna kama Aisha radhiallahu anha na Abu Bakr radhiallahu anha na wengineo ha bali kuna ongeo kwamba mtume salama alipanda isra almiraj aliona athari zao wa kwa bi peponi alioneshwa kaskari ya umrah alisikia sauti kuwafuata na kushikamana nao na ku kushikamana na wao hadi hii na kuenda kinyume na ufahamu wao riwaya na dalala itakuwa ni poteo ndivyo walikuwa wakiwa watoto wao kwenye hii haya si abul walid albaqi bikiaki na watoto wao walikuwa wakiwa na jambo na wakiwa tahadharisha na njia zinazoenda kinyume na njia nani ya masahaba na Allah wafuata wema leo hadha din ma'a ash-ahibba wa din na watoto wa kipeo chema cha hawa walio tangulia wa hao ndio watu wa na tarbia nzuri watayunukia na msimamo mzuri kwenye din ama kupatia kielelezo cha walio kuja baada walio al kama aliposimtumia al-qulub baina asbu'ain sha waenza kumchukua ni fulani leo kohali hujuyo ataishwa vipi tumesema allah uzigeuza nyoa anapotaka na kwenye fajiz ni wale waliotangulia kwamba tayari washakufa na wamepewa tazkia kwenye hilo nidhalika ام مغير ني ابن مسعود او ني مغير kutoka الصحابه رضي الله عنه جميعا اسما اقتدوا بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه وياني ولي ولي يقف تاياري رضوان الله تعالى عليهم كون حي لا تؤمن عليهم الفتنه Hakuna mtu ana garantii kwa kuwa fitness na za kumkumba taka Allah subhanahu wa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala sana ikiwa hiyo ndio hadi na kumfuta na chelelezo chako si la saba lakini yule aliyokuhai kufa As-Sahaba radhama Allah Ta'ala ali, ali kwa hivi, hivi, hivi, hivi. Hino kilelezo. Ama kwa hivyo hivyo kilelezo, oboje kumukhalifu, abetel, hana la tumikosa mizani, hini kapsa. Na watoto getu, tuenda kukosisha mizani, imifikia hali kwenye mštama. Asimama yoyote, kizungunza, asha kuwa ni alim kwa ki. Mtu atasmama, ato ima wa iza, pegini, hada hajasoma maskin. Lakini, watu mskidini, uodosha mchukilo ni alim. Na kitoka pekini mtu afuate muulize swali. Maana kuna jambukana na kadaka vipi huko mwa? Mtuli mgine kwenye elimu hapo huko na kule. Ah. Na haya yapo Allah Subhanahu wa taala, Subhan Allah. Yapo haya mama. Kwa sababu gani? Hizi ni dhana atuna na watoto wetu hatuwaridishi hizi dhana. Kwa sababu pima sawa sawa. muhimu sana, asemam الخير كل الخير في اتباع من سلف وشر كل الشر في اتباع من خلف خيريوتن كوفاته ولا تقولي مصحابة والتدعين اما ولا يقولون جيئا يا وديم صحابة نجيئا مطمئ عليه الصلاة والسلام هيون ديو خير وشر كل الشر في اتباع من خلف شريوتن كوفاته ولا كجباداي كن امام ومقام بومين لكن يؤمن ولا يقولي اكيوم ايضا سمابا نعم Khalas kitu kimoja lakini wakita kinyume wata walio tangulia na hii ni watoto wakuuze waadhimisha hawa na wafuata hawa walio tangulia minasahaba wa tabi'in na man jao sabilahum ni kunyoroka Na havo kiangalia kwa njisira zao, Wallahi, farauna ajaib fil adab, wal akhlaa, wal din, utoona majabu kiangalia tarikh zao. Na watoto wanapokuzo kuwa hawa, na kuwa kuwa tahawa, na mahabba yali, basa na ile hafiz, ya kutaka kusoma, kujua walikuwaji. Kini lewe, hiya watoto etu, hava taki kujua asla nilikuwaji. Na toto analisti, kumbwa sana, ya wameche za jimpira, akta, ama nini, hajua autobiografi zao, Wamekuzo kupenda. Kinko Kia TV nyumbani. Kila siku macho muona mzee masha Allah. Mu'takif. Shaza. Tari. Hawajiona, haino Kia. Hii ndio mambo haya. Lakini hawajiona, wala hauja kuzo kupenda Wema waliotangulia. Ah, hawajiona athari za maisha ya wale wema katika maisha yetu. Lakini wakiziona na wakisikia, na hayo. نا وتتجه باذن الله وتعالى صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم امر بناتنا في الدنيا حسنه والاخره حسنه وانعذب النار اللهم هب من ازواجنا وذرريات قره اعين للمتقين اماما صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم